سراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 Qad tibyan al-rushnu min al-ghayi, f'mai yakfur bil taqot, wa yu'amin bil Allah, fakur istamsak bil arwah al-wathqalan fi 'isamalha. Wallahu sami'un alim. Allahu aliyul والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض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 وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِف لام ميم الله لا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 Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu rabbul arshil azim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 حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلِ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الْذُلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرُجْعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَ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 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحيم Hwa Allahal-Ladzilalhaillahu al-Malik al-Qudus al-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al al al-Baril al-Mustawir lahul-Azmaul-Husna.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 الله الصمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ل هو الله أحد الله الصمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا اله الا هو و اليه النشور اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له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 اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسطر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسطرك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبه بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر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 وبمحمد النبي ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا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 وهو السميع العليم اللهم إننا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إننا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه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 وأعوذ بك من الجبل والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي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 خلقتني وأنا أبلك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنأت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت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 أستغفر الله الذين لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو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 في العالمين إنك حميذ مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد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 <تصفيق> سبحان <سؤال> <سؤال> الله والحمد لله ولا إناه إلا الله والله أكبر سبحان <سؤال> <سؤال> الله والحمد لله ولا إناه إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إناه إلا الله والله أكبر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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستوفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستوفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وأثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولله هم مالك الملك توتيل الملك من تشاء وتنزيء الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير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 وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها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 إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم